Бук 2 сімдесят чотири Арбатун Васабаун. Арбата Щось просити. Реже у ший. Реже Можете мене пострихти. هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ نادوجي كورووتكو بودلاسكا. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. داش شو كورووتشو بودلاسكا. من فضلك اقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. можете проявити фотографиї؟ هل يمكنك تظهير الصوره؟ تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم. تصويري على الديسكو. الصور موجوده على السي دي. الصور موجوده على السي دي. فوتوغرافي في فوتو اباراتي <بصدقات> الصور موجوده في الكاميرا الصور موجوده في الكاميرا تشي можете вивід ремонтувати годинник هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه سкло rozbyte الزجاج تالف الزجاج تالف بطاريه rozryadzhena البطاريه فارغه البطاريه فارغه تشي можете попрасувати сорочку هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميص чи можете почистити штани? Гель юмкінука танзіфу лкаміс? Гель юмкінука танзіфу лбанталон? Чи можете відремонтувати черевики? Гель юмкінука іслаху лхіда? Гель юмкінука іслаху Чи можете видати мені запальничку? هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ شي مايته ويصيرنيكي ابو زقالنيشكو هل معك كبريت او ولاعه؟ هل معك كبريت او ولاعه؟ شي مايته وي popilnitchku هل عندك منفضه سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ تشعلت بسجاره؟ اتدخن السيجار؟ اتدخن السيجار؟ تشعلت بسجائرتي؟ اتدخن السجائر؟ اتدخن السيجاره؟ تشعلت بالليلكو؟ اتدخن الغليون؟ اتدخن الغليون